Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana inna sanulqi 'alayka qawlan faqila إن ناشئة الليل هي أشد وقت وأقوى مطيلة إن لك في النهار سبحة طويلة وذكر اسم ربك وتبت إليه تبت إلى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيله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 Inna Allahu Wafurul Rahim.